باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعنى إن تكسير الأمة فهي النعمة وقامة الإنسان تسمى أمة كذاك قرن الناس والجماعة والحين فاضبط جهدا لاستطاعه والخطبة المصدر ذا في مذهبه فإن ضممت فاسم ما يخطب به وقيل إن خِطْبَةَ النكاح تكسر دون غيرها يا صاحي وجمل ذو رحلة قوي والرحلة السفرة ذا مروي وهي إذا كسرت الارتحال ونقلة كذاك الانتقال وحمل الله تعالى رجلتك يا أيها الرجل وقلع رجلتك بالكسر تعني البقلة الحمقاء أدام مولانا لك البقاء ومطمئن الأرض أيضا رجله فاقبل بفهم ما روته الجلة وحبوة العطاء من حبوت وحبوة من قولك احتبيت والاحتباء أن تراه رافعا ساقيه في حال القعود واضعا كساءه أو ثوبه عليه لفا على جنبيه مع ساقيه وقد يقال حل زيد حبيته كما تقول حل أيضا حبوته والصفر بالضم من النحاسي ومنزل صفر بلا أناس وكل خال أي شيء كان أذاك صفر فاعتمد بيانا كذلك العشر من الأشياء حتى إلى الثلث بضم الفاء وحركا أو ساطها بالضم إن شئت أو سكن بغير ذمي، لكنها بالكسر في الأضماء، والضم حد لورود الماء. تقول منه العشر ثم التسع، كذلك الخمس معن والربع، والخلف للناقة مثل الضرع، للشات مكسور كذا في السمع. والخلف في الوعد بضم الخاء فعلة سوء ليس بالوفاء وناقة تحنو على حواري أي ولد يا حسن الحواري من الكلام وهي المحاوره مثل الجوار وهو المجاور وعنده قال جمام القدحي ما أن بكسر جيمه لا تفتحي جمام مكوك دقيقا قالوا بالضم والمكوك ذا مكالو وذال ما يملأه بقدر ما يبلغ الرأسمت لا أنفدرى وقد قعدت في علاوة الصبا وفي السفالة لأشف الوصبا وقد ضربت بيدي علاوته أي رأسه ولم أخف عداوته وهذه علاوة على جمل قد علقت من فوق حمل فجمل وإن جمعت فهي العلاوى تفتحها كقولك الهراوى